وكذلك جعلناكم امتى وصفر يعني كتشاوا ماهين بدايات إناينا بروا ما ري مادايا رايك ادرس وصما هين يتكرينتش ما هين يتكرين امتك وصفر وصفر برى يعني دباش ابعدالت لتكونوا شهداء على الناس دائم بنى شاهد اللسر عالمي او جقيمتي وختي اتباعت في غمبره انكارتكن و بنى رسالة خود تعالى يجهان دي بجأف أمتها دي بتشاهد السربان كسر ويكون الرسول عليكم شهيدا ودأف تغنبري هجب بتشاهد السرور شهده دات ابهندي بو وحي خود تعالى رسالة خود تعالى يجهان دي وما جعلنا الببلة التي كنت عليها خود تعالى اتبع يتدبو مديارتك كان بوچه أوي بەرە پێغەمبەری خۆسلاو بە خلد سرو بن وەر گەرا شویە قیبلە او بەرە هندەوی بەری خوداییش قیبلە بو بیت المقدس بوچ خودا تعالی بەری و دا کعبە جربشت مەعفتشت نەکر إلا لنعلم من يكذع الرسول ممن ينقلب على عقبيه بەان بزانن یانی دا دیار و بت آشکرا و بت کانە کیش گەسا بەل بی پێغەمبەرییە هەمی حالاتا دا اچویی کسی آو کسی جاراکادی بزفرتن بیشپش کی کافر بود دین خو اپل دو افهردو کسیتها افهردو جینت مرووا دیار بود ون حالات وقت امره که خدا تعالات یبزحمیر آن امره که وصبتن بری هنگی مرویها جنبت نزعنی بود و این کانت لکیره یعنی افتحیلها يا جرام بو يا بزحمت بو برعالمين إلا على الذين هدى الله أو كستين بن أود خد تعالى في داية إنات بريوان داية رأيكا درست بشت خد تعالى قبلة تحويل كري شبايت المقدس كريا كعبة هندكش بصرمانا بيا بزانا أو برايت وان اود هاتين كشتن ومرين بري قبلة تحويل ببت ونبش كري كان يدى چلن بجتوان ايت بجى خذي تعالى بوت وما كان الله ليضيع ايمانكم خذي تعالى نذجت و بلوس نوبت برزانوكت او نذجت و كريم و بيت المقدس خذي تعالى سراو و نذجت لوخذن خيركت ان الله بالناس نسي لرؤوف الرحيم هنديك خذي جلك برحمه ال جل القل خلقي القل عالمي رافت رحمه جلك وانت جواره